موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكنها دار تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بنا أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل أمرت أن أعبد الله به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حقما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا راق وكذلك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 لَخَلَّاهُ نَعْشَاءَ وَيُثْبِتُ عَهَادَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّا مُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدَّهُمْ أَوْ نَتَرَى فَيُنَّك فإِنَّمَا عَلَى الْكُفَّارِ لَعَنَا الْحِسَابُ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ من أطرافها والله يحكم لا معبب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفتار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى لله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده وعلم الكتاب